في الأرض المقدسة واحد سألني في شيء من الاستغراب ورآني وعد حقائبي للسفر إلى مكة المكرمة لأقوم بالعمرة أحقا ستسافر لأداء العمرة أحقا ستذهب إلى مكة قلت له في هدوء نعم يا صديقي سأسافر إلى مكة وسأقوم بأداء العمرة أريد أولاً أن من منسكاً من مناسك الإسلام وأريد ثانيا أن أرى وألمس الأرض التي أنبتتني رمالها إني أشعر في أعماق نفسي أن دمي من تلك الرمال من جبل أحد من ساحة بدر من غار حراء من ماء زمزم كل أولئك اختلطت فكونت هذا الإنسان الذي يسمى عبد المعين وسافرت إلى مكة اثنان كنا في السيارة من جدة إلى مكة المكرمة وكنت أحاول في سذاجة أن أطوي الأرض طياة فلا أستطيع وطلت علينا مكة المكرمة فصرت أحاول في سذاجة أن أخترق بعيني البنايات العالية والشوارع المزدحمة وأن أرى جدران البيت الحرام وأن ألمس ستائر الكعبة المشرفة فلا أستطيع ما أصعب أن يسبقك قلبك إلى بيت الأحبة ويبقى جسدك أسير اللحم والعظم كنت أحترق لهفة وتطلعا وما فائدة أن تحترق قبل أن تصل وصلنا وكبرنا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر إنها الكلمات التي تنير طريقنا إلى الله إلى الحق والقوة كان حرم مكة يتلألأ ما أصعب أن يسبقك قلبك إلى بيت الأحبة ثلاثة هاهنا كانت بئر زمزمة شحة وتكاد تغيض فحفرناها فتدفقت هنا كانت الكعبة تكاد تتداعى فحملنا إليها الأحجار والطين وأعدنا بناءها من جديد هنا كانت الكعبة عارية فنسجنا لها رداءها من عيوننا وكسوناها هنا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يسجد لله فكان الكفار يزاحمون ويزعجون ويلقون عليه وهو ساجد التراب والشوك فأزلنا عنه رماه به الكفار وانتصرنا عليهم وتمت كلمة ربنا وطفنا بالكعبة المشرفة ما أكثر الناس الذين طافوا بها قبلنا والذين يطوفون الآن بها معنا إنك تشعر وأنت بين الناس في الزحام أنك أصبحت أشد قوة وأمضى عزيمة وأكثر ارتباطا بالإنسانية وتم الطواف ومضينا للسعي بين الصفى والمروى من أين جاءتني هذه القوة الدافقة؟ أربعة. كنت أسير في بطء وأعتمد على عكاز كنت أعاني بقايا الشلل أما الآن فأنا أطير طيرانا أجري جريا أسبق الشباب وأسعى وأسعى في فرح ونشاط وأردد كلمات الله وأدعو دعوات يفيض بها جناني فتسيل على لساني لكأنها ينبوع ماء جف ذات يوم وهاهو ذا الآن يعود غزيرا ليتدفق من جديد أدين الصلاة حول الكعبة حلقات حلقات وفجأة خيل إلي أن الحلقات تنداح وتتسع حتى تعم الأرض جميعها ما احلى ان ترى الناس في كل ارجاء الارض يصلون لله وحده ويؤمنون به وحده ويهتفون من قلوبهم هذا الهتاف الجليل الله اكبر, أكبر الله اكبر وان انتهت الصلاه وانتهى الطواف والسعي ومضينا الى باب طحاء ها هنا رأيت عمار بن ياسر يعذب عذب عذابا يهد الجبال ولكنه لا يهد الرجال ها هنا رأيت كفار قريش يغطونه في الماء ليفتنوه عن الإسلام فيزيد بدونه إيمانا خمسة. ها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينظر إلى السماء ثم ثم الى الارض ويقول صبرا الياءسر ابشر فان ان موعدك دكم الجاه ها هنا هنا رايت ياسراً يقبل على الموت كانه يقبل على بستان ها هنا رايت أمه. سمية تقبل على الموت كأنها تذهب إلى عرس أديت صلاة الفجر في الحرم وكان المسلمون الذين يؤدونها في مثل عدد الذين أدوا صلاة المغرب أمس بل ربما كانوا أكثر عددا ما أبعد الذين يتهمون المسلمين بالكسل عن الصواب وما أنآهم عن الحق إن هؤلاء الذين يستيقظون عند الفجر فيهجرون أسرتهم ويتوضؤون ويسرعون إلى المسجد فيؤدون الصلاة يسجدون في خشوع ويركعون في خشوع ثم يمضون إلى أعمالهم في نشاط وسعادة لقد أدوا حق ربهم عليهم ومضوا ليؤدوا حق الحياه وتعالى صوت المؤذن سمعت بلالا يرسل صوته العذب القوي فيصبه دماء في قلب الليل فيطلع الفجر أحمر زاهيا يلبي نداءه ليس المسلمون كسالا وليسوا ممن يرضون الذل والهوان ومن هذا الحرم ومن جوانبه خرجوا إلى العالم كله ليسمعوه كلمة الله لا إله إلا الله وقد سمع العالم كلمة الله ولباها في كل بقعة من بقاع الأرض والمسلمون اليوم في حاجة إلى أمثال أولئك الرجال الذين خرجوا من جزيرة العرب فأترعوا أرجاء العالم إيماناً ونوراً ستة هنا سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة ونجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارى وأصبح المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقلتهم وكثرة عدوهم وقال له الناس وقد أمر جيش أسامة بالمشير إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقضت عليك فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين هنا سمعت أبا بكر يقول بصوته الهدار بالإيمان والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباعة تتخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق غيري في القرى لأنفثته هنا رأيته يشيع جيش أسامة وهو ماشي وأسامة راكب فقال له يا خليفة رسول الله والله لتركبا أو أنزلا فقال والله لا تنزل ووالله لا أركب سبعة ومضيت إلى البقيع ووقفت أمام أسواره وجدرانه متسائلا يمكن أن تغص مقبرة من المقابر في العالم بأموات أكثر شرفا وبطولة وعظمة من هؤلاء الأموات من الشهداء والعظماء كانت القبور بسيطة أكثرها ترابي دارس لم تكن القبور من رخام ولا مرمر ولم تكن هياكل شاهقة ولا مدافن رائعة مزخرفة بل كانت قبوراً بسيطة من تراب وحصا ثمانية ومضيت إلى جبل أحد إلى الجبل الذي يحبنا ونحبه هاهنا دارة المعركة من هذا الفج في الجبل أقبل خالد بن الوليد بفرسانه ليحارب المسلمين الذين تركوا مواقعهم بعد أن بانت علامات النصر وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا وراء هذه الصخرة رأيت وحشيا يكمن لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قال وحشي والله إني لأنظر حمزة يهد الناس بسيفه ثائر الرأس ما يلقى شيئا يمر به مثل الجمل الأورق وكنت كامنا تحت صخرة لا يراني وهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه فأقبل نحوي فغلب فوقع وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى المعسكر فهنا رأيت هندا تجدع آذان الشهداء وأنوفهم وتجعلها خدما حلقات وقلائد ورأيتها تبقر عن كبد حمزة وتلوكها فلم تستطع أن تشيغها فلفظتها ورأيت قبر حمزة رضي الله عنه رمزا للشهداء والدفاع عن دين الله قبرا متواضعا في باحة جرداء لقد رقد الذي كان يهدر كالجمل الأورق في حفرة من تراب هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط الخندق ويشترك في حفره ويكسر صخوره ويحملها على ظهره الكريم تسعة قمت بوداع المدينة المنورة وتضرعت إلى الله أن أعود وأعود ورجعت بالطائرة ومددت عيني إلى أطراف الحجاز والشام هناك تختلط حدود الشام والحجاز وهناك تقوم مؤته ورأت جعفر بن أبي طالب يحارب الروم يقتلهم ذات اليمين وذات الشمال ثم يتكاثرون عليه فيقطعون يمينه فيضربونه بسيوفهم حتى قطعوه نصفين وأقبل المسلمون عليه فوجدوا فيما بقي من بدنه تسعين ضربة من طعنة برمح وضربة بسيف ونظرت إلى جناحيه مدرجين بالدماء يطير بهما في السماء اللون لون الدم والريح ريح المسك عدت من الديار المقدسة بعد قضاء العمرة بقلب جديد وإيمان وطيد بالنصر واستقبلني صديقي وحدثته بما رأيت ووعيت فإذا الصديق الذي استغرب بالأمس سفري يقول غدا إن شاء الله سأشد الرحال إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ولأرى أرض أجداد التي أنبتتني رمالها